سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ உ கல்ியுநியன وَمَا قَالُوا وَقَدْ لَهُمُ الْأَنبِيَاءُ وَيُرِيدُ حَقٌّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْخَارِقِ ذَا لك بما قد دمت ايديكم وانما الله ليس بالولا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ إِلَٰهُنَا لَا نُؤْمِنُ بِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بَيِّنَةً قُرْبَانًا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُرْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 يح ان النار و ادخل الجنه تفقد ف و ما الحياه الدنيا الى الغريب لا تبلغن في اموالكم وانفسكم مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَ تَكُفُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ